بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صديك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشفرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاك تسجدون آدم ثم قلنا للملاك تسجدون آدم فسجدوا إلا إبن سلم يكم من الساجدين.